نعم. لا يمسه إلا المطهرون. ما المقصود؟ هل هو القرآن الكريم أو اللوحة المحفوظ؟ في كتاب مكنون وهو اللوحة المحفوظ. لا يمسه إلا المطهرون عن الملائكة عليهم الصلاة والسلام. أما الشياطين فإنها لا تقرب اللوحة المحفوظ. لا تقرب اللوحة المحفوظ. إنما تقربه الملائكة المطهرون. البعض من الناس على تعالى وما تنزلت به الشياطين يعني القرآن وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون عن الوحي السمع معناه الوحي انهم عن السمع لمعزولون نعم